بالمحافظة على السنة وأذابها وصلنا في هذا الباب إلى الحديث التاسع قال عنه أي عن جاب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم وفي روايه له إذا وقعت لقمه احدكم فلياخذها فليمط ما كان بها فليمط ما كان بها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه فانه لا يدري في أي طعامه البركه وفي روايه له إن الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شانه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذن فليأكلها ولا يدعها للشيطان هذا الحديث هو من أداب الطعام وسيأتي في باب المستقل وساقه الإمام رحمه الله في هذا الباب لبيان أن التمسك بالسنة بركة وإن قلت وأنه لا يُستهان بشيءٍ من السُنة قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وفي رواية أخرى ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابحه وفي الصحيحين إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها هذا فيه استحباب لعق الأصابع وأن ذلك سنة وأنه ليس بمستقبح وقيل بوجوب ذلك اختاره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة والراجح لاستحباب مذهب الجماهير للتعليل لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة قوله إنكم لا تدرون في أيها البركة قال النووي رحمه الله معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي من على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الصاقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والانتفاع به والامتاع به قال والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله عز وجل وغير ذلك فقوله لا يدري في أيها البركة هذا تعليل للعق الأصابع ولعدم ترك اللقمة إذا سقطت في الأرض قال وإذا وقعت لقمة وحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذن وليأكلها ولا يدعها للشيطان يمض اي نحي ويزيد والمراد بالاذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك ما قال النووي رحمه الله وفيه كما قال النووي رحمه الله استحباب اكل اللقمه الساقطه بعد مسح ما يصيبها من الاذى قال رحمه الله هذا إذا لم تقع على موضع النجس فإذا وقعت على موضع النجس قال تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان وفي هذا الحديث دلال على أن الإنسان إذا سمى على طعامه فإن الشيطان لا فيه إنما يشاركه فيما يسقط من قال وإذا سقطت بقمة حدكم قال ولا يدعها للشيطان فإذا تركها فإن الشيطان سيشاركه فيها وفي الحديث للبات الشياطين وأنهم يأكلون وفيه جواز التخاذ المنديل وجواز مسح اليد بالمنديل ولكن السنة أن يكون بعد لعقها السنة أن تمسح بعد اللعق وقوله إن الشيطان يحضر وحدكم عند كل شيء من شأنه قال رحمه الله فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته فينبغي أن يتأهب ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه فالشيطان مرازم للإنسان يحضر معه في كل شيء العاشر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحِظةٍ فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاتًا عُراتًا غُرلًا كما بدأنا أول خلق نُعيدُه وعدًا علينا إنا كنا فاعِلين ألا وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيُجاء برجالٍ من أمة فيؤخذ بهم ذات الشمال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 متفق عليه هذا الحديث فيه أحكام عدة ومواعظ بليغة قال ابن عباس رضي الله عنهما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة هذا فيه أن من السنة أن يتخول الإنسان وأصحابه بالموعظة العالم الله من السنه ان تخول عالم احبابه بالموعظه وفيه ان من السنه القيام عند القاء الموعظه قام فينا ليراه الناس كلهم وليكون ابلغ في ايصال الصوت وابلق في انشاد الناس اليه فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله هذا الحش هو حشر الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار محشورون أي مجموعون كما قال الله عز وجل مجموعون إلى ميقات يوم معلوم يوم يجمعكم ليوم الجمع في صعيد واحد ليس فيه جبال ولا أودية ولا بناء ولا أشجار بل في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر والحشر يكون في الدنيا يكون في الآخرة وحشر الدنيا أول الحشر كان لليهود من المدينة لأول الحشر وسيكون في آخر الزمان حين النار تسوق الناس إلى أرض المحشر إلى أرض الشهر وأما حشر الآخرة فحشران حشر الآخرة حشران الأول حشر الناس بعد الخروج من قبوره من الموقف ودليل هذا قول الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا والثاني حشر الناس من الموقف إلى الجنة أو النار كما قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا هذا بعد الوقوف فحشر بعد الخروج من القبور وحشر بعد الوقوف في عرصات القيامة وفي الحشر الثاني الحشر من الموقف إلى الجنة والنار الكفار يحشرون في هذا الحشر على وجوههم يعني يمشون على وجوههم قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سحيراً وقال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فهذا الحشر من الموقف إلى النار وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن رجلاً قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه فقال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة وهذا المشي حقيقي ليس معنوي قال ابن حجر ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته فلذلك استغربوا حتى سألوا عن كيفيته قال فالجواب الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرٌ في تقرير المشي على حقيقته قال والحكمة من حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة إظهاراً لهوانه قال ابن كثير عن هذا الحشر إنما يحصل لهم حين يؤمر بهم إلى النار في من مقام الحشر قال خفاتاً وخفاء جمع حاف الحفاء جمع حاف أي بلا خف ولا نعن أي غير منتعلي ولا لابسين للخفاف قال حفاتاً عراتاً أي ليس عليهم كسوة بادية أبشارهم ولكن جاء في الحديث إن الميت يُبعَث في ثيابه التي يموت فيها رواب داود وابن حبام وفي حديث آخر في الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفن فإنهم يُبعَثون في أكفانهم قال خفاة عُرَى وهنا قال يُبعَثون في أكفانهم نعم يبعثون, يبعثون في أكفانهم فرق بين البعث وفرق بين الحشر فالبعث غير الحشر فهم يخرجون من القبور بالثيار التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراتا ثم يكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ابن حجر في الفتح عليه رحمة الله في الب... يبعثون في ثيابهم أما يحشرون فهم عراه قال غرلا غرلا جمع أغرل وهو الأقلف أي غير مختون وهذا فيه أن من قطع منه شيء في الدنيا فإنه يرد إليه في الآخرة ولذلك استدلَّ النبي عليه الصلاة والسلام لهذا بقوله كما بدأنا أول خلقٍ نُعيده وفيه دلالةٌ, دلالة أيضاً على الختان إشارةً دلالة على مشروعية الختان إشارةً لأنهم لو كانوا غير مختونين في الدنيا لم يحتاج أن يذكر لهم أنهم يحشرون غير مختوني هذا واضح لأنهم لو كانوا غير مختونين في الدنيا لم يحتاج يقول إنكم ستبعثون غير, مخت... غير مختوني والختان للذكر كما يقول العلماء قطعوا الجلدة التي تكونوا عن الحشفة وتقطعوا من أجل تمام الطهارة وأما الختان للأنثى فمعروف عند النساء والختان من السنن من سنن الفطره العملية التي تطهر البدن والختان واجب على الرجال عند الجماهير وهو من الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والكافر ويكشف لاجله العوره المغلظه وكان النبي عليه الصلاه والسلام يامر, يأمر من اسلم ان يختتن أما حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء هو حديث ضعيف جدا وأما حكم الختان للنساء فمن العلماء من يجيبه ومن العلماء من يستحبه وقد ظهر في الناس اليوم من يستنكره جدا ويراه من المثلى وهذا قول باطل لا يصح وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وقال الخافضة للخاتنة إذا خفضت فأشمي أي قليلا ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج وفي رواية فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج وفي رواية اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج ففيه جمال وفيه ضبط للشهوة الثائرة وهذا الأمر كان منتشرا في الزمن الأول ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قال الإمام أحمد وفي هذا أن النساء كن يختتن ذكره ابن القيم في تحفة المودود إذا التقى الختانان دل على أن النساء كن يختنى قال ابن القيم في التحفة قال لا خلافة في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه لا خلافة في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه ومذهب الشافعي أنه واجب وهو رواية عن, عن أحمد ورواية عن مالك عليهم رحمة الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلي أي أن الله يحشرهم كما بدأهم أول خلق يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون أمهاتهم حفاتا عراتا غرلا وعدا علينا أي وعدا مؤكدا أكده الله عز وجل على نفسه وذلك أن هذا المقام يقتضي التأكيد بسبب أن من الناس من البشر من ينكر الحشر يوم القيامة قال ناوي رحمه الله المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا, يفق ولا يفقد منهم شيء حتى الغلة تكون معهم المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم لا لباس ولا غير ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكونوا معهم جاء في الصعيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحشرون خفاتاً عراتاً غرلاً قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى البعض تستنكر فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية من أن ينظر بعضه إلى بعض ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن كل الناس سيكونون عراتاً غير مكتسين يوم القيامة عند الحشر واختار القلطبي رحمه الله أن الحكمة من تخصيص إبراهيم أنه لما أرادوا أن يلقوه في النار جردوه من ثيابه فكوفي بأن كان أول من يكسى يوم القيامة ولا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام فنبينا أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام فما يُعطى أحد من فضيلة لا تدل على أنه سابق لغيره في كل الفضائل قال الشيء بعثمين رحمه الله ولا يقال لماذا كان أول من يُكسى قال لأن الفضائل لا يُسأل عنها كما قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قول القرطبي رحمه الله يُحتمل ولكن ليس عليه دليل ليس عليه دليل أنهم جردوه من ثيابه وقول الشيخ نواجيه قال لا يقال لماذا كان أول من يكسى لأن الفضائل لا عنها كما قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فكما أن الله عز وجل فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق وفي كمال الأخلاق والأداب لماذا أعطى هذا لماذا كسى هذا وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يكسون بعد أن يخرجوا خفاة عراثا غرلا ولكن يقول الشيخ بأي طريق يكسوا الله أعلم بذلك ليس هناك خياطور يعني لم يذكروا وليس هناك ثياب تفصل ولا شيء فالله أعلم بكيفية ذلك الذي خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال أي إلى أين أي إلى النار إلى جهة النار كما جاء في رواية أخرى صرح بذلك فيها قال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح من هو؟ عيسى عليه السلام ولذلك في الموقف لما يأتي الناس الأنبياء أولو العزب ليشفعوا لهم عيسى لا يذكر ذنبا ولا يذكر في دهره أنه عصى الله عز وجه قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت فيهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى قوله العزيز الحكيم قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارخدهم متفق عليه هذا الحديث هذا القول جاء في رواية فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا والتأكيد هنا كما قال ابن حجر للمبالغة وفي رواية فأقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي هذا فيه التحذير من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفتها وتبديلها بالبداء وهذا الذوت يكون عن الحوض والحوض يوضع في العرصات عرصات القيامة ويكون الحوض على الراجح من أقوى العلماء قبل الصراط. الحوض يكون قبل الصراط. أما بعض الصراط كما قال بعض أهل العلم لا يذات عنه أحد لا يمنع عنه أحد لأنهم كلهم يدخلون الجنة. أما قبله يكون مرتدي من هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام إني لكم فرط على الحوط يعني أتقدمكم على الحوط وهذا من المناسب أن الناس بعض العطش من الموقف أن يسقون قال فإيايا لا يأتيَيَنّا أحدُكم فيذبو عني كما يذبو البعير الضال هذا الحديث الصيحي يعني أحذيركم لا يأتيَيَنّا أحدُكم فيذبو عني كما يذبو البعير الضال يعني شخص يريد أن يسقي بعرائنه نئت، ويأتي بعير ضال يريد أن يشرب معهم ماذا يفعل فيه؟ يطرر وفي رواية فوالله ليخطفن, ليخطفن دوني رجال فلأقولن أي ربي مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ما عمل بعدك رواه مسلم وفي رواية أيها الناس بينما أنا على الحوض جئ بكم زمرة أي جماعات جماعات فتفرقت بكم الطريق فناديتكم ألا هلم إلى الطريق فينادي مناد إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا قال ابن القيم رحمه الله وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقته ومذهبه صلى الله عليه وسلم قال فلا يجوزون على الطريق الذي هو عليها يوم القيامة كما لم يسلك الطريق الذي كان عليه هو أصحابه فمن كان على غير الطريق الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الدنيا يخالب بينه وبين طريقه في الآخرة وطريقه واقف على الصراع الذي من شريب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا قوله فأقول يا رب أصحابي وفي رواية أمتي وفي رواية عند أحمد أصيحابي بالتصغير المراد بهذا اختلف العلماء فيه قيل المراد مطلق الصحبة أي الأمة للرواية الأخرى وقيل أنهم أهل النفاق ممن كان معه منافقة يعرفهم أو من ارتد على عهد بكر وقاتلهم حتى قتلوا على ردتهم قال خطابي رحمه الله لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاث العراء ممن لا نصرة له في الديد وقوله أصيحابي بالتصغير يدل على قلتهم ويحتمل عند بعض أهل العلم المراد عصاة المؤمنين المرتدين عن الاستقامة ولكن أكثر العلماء يرونهم ممن يأخذوا إلى النار ممن ارتد ومات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل فالحديث ليس فيه مطمع لمبطل يطعن في الصحابة رضي الله عنهم لأنه قد انعقد الإجماع على أنهم لم يرتدوا إنما قاتلوا المرتدين عليهم رضوان الله فمن يستدلم هذا البدع والضلال على كفر الصحابة بهذا الحديث هذا مردود عليه بالإجماع لأن الصحابة لم يرتدوا ولم يرتدوا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إنما قاتلوا المرتدين عليهم رحمة الله وقوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه لا يعرف حاله إلا في الآخرة حين قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولو كان يعلم الغيب لما ضمهم إلي وقال أصحابي أمتي مني ولما قيل له إنك لا تدري ولما استذل بقول عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني لما كنت فيهم كنت أحلم ولما مت أنت شهيد عليهم أنا لا أعلم ذلك والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى علم الغيب كفر قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله على سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وذلك لما غنت جارية من, من الأنصار وفينا رسول يعلم ما في غد بالوحي صغيرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام إنما من, من اطلاع الله عز وجل له ليس من عندي نفسه إذا قال ولو كنت أعلم الغير لا استكثرت من الخير فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغير فهذا الحديث فيه التحذير الشديد من مخالفة السنة والإعراض عنها واستبدال السنة بالبدأ قال وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفع رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن متفق عليه وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد هذا القريب إلى ما كان عليه من الخذف فقال عبد الله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت, ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا هذا الحديث فيه حال الصحابة معنى السنة وفيه وجران من خالف السنة وهجران أهل البدع لأنه مخالفون للسنة وهجران منابذ السنة مع العلم لأنه بلغه السنة ثم خالفها فهجر وفيه أنه يجوز هجرانه دائما طول الحياة وأما النهي عن, عن الهجر فوق ثلاث فإنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا أما هل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما هذا قول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وهكذا قال ابن حجر في فتح الباري وفي هذا الحديث أيضا دلالة على شدة تعظيم الصحابة للسنة وإنكارهم على من يخالفها قال النووي رحمه الله وفي الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلحق به كل ما شاركه في هذا يعني كل ما لا مصلحة منه ويخاف من مفسدته فينهى عن اتخاذه وذلك النشاق حكمه حكم الخذ ينهى عنه ولا يبع والخذ بالخاء والذال المعجمتين قال وهو رمي الإنسان بحصاء أو نوا ونحوهما بين أصبعيه السبابتين رحمكم الله أو الإبهام والسبابة أو الإبهام والوسطى يعني أن يرمي الإنسان حجر بالسبابتين أو بالسبابة والإبهام أو بالوسطى والإبهام كيف؟ هذه بالسبابه يضع حجر ثم يرمي بالسبابه والابهام هكذا بالوسطى ايضا يضع في ثم يرمي قال ابن فارس حذفت الحصاه رميتها رميتها بين اصبعيك ولحديث في هذا الباب عن الصحابه كثيره يعني زجرهم على من يخالف السنة وأن ذلك يعظم عليهم ويشتد عليهم رضي الله عنهم ويغضبهم جدا جاء في صحيح مسلم أنسار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها فقال بلال بن عبد الله ابن عمر والله لا شاب عنده زوجة شابه يغار عليها فقال والله لا ابن عمر يحدث عمن ان الرسول لا تمنعه قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته وسب مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وتقول والله لنمنعهن وثبث في الصحيحين من حديث أبي قتاذة وثبث في الصحيحين عن أبي قتاذة قال كنا عند عمران بن حصيد في رحط فحدثنا عمران يومئه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة خير كله قال فقال بشير بن كعب اننا نجد في بعض الكتب او الحكمه ان منه سكينه ووقارا ومنه ضعفا الحياه مش كل له خير منه سكينه ومنه خور وضعف كلام صحيح صحيح ام خطا حدث الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياه كله خير فقال بشير في نجد في بعض الكتب او الحكمه أن منه سكين وقارا ومنه ضعفا قال فغضب عمران حتى حمرت عينه وقال ألا أراني يحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعارضه وغضب عمران فما زلنا نقوله إنه منا يا أبا نجي إنه لا بأس به يعني من السنة في خير أخطأ زل وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى تمتع؟ نعم متعة الحج هذا معنى التمتع متعة الحج هذا المراد به يعني أن يقرن بين الحج والعمرة والنبي كان قارنا ولكن القران يسمى تمتعا أيضا فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما يقول عريا من هو عروة قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون في رواية قال يوشق أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولوا قال أبو بكر وعمر قال أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله ويقول نهه بكر وعمر رواه أحمد يقول الشيخ مباز رحمه الله يقول فإذا كان من خالف السنة لقول أي بكر وعمر يخشى عليه العقوبة الهلاك فكيف بحال من خالفها لقول من, دون من دونهما أو لمجرد رأيه واشتهاده كيف الحال على السنة قال أبو عثمان الصابوني الإمام في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال ينبغي للمرء ان يعظم ان يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر اشد الانكار على من يسلك فيها غير هذا غير هذا الطريق ينبغي للمرء أن يعظم اخبار رسول الله عليه الصلاه والسلام ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق هذا الباب خطير مزلة كبيرة قال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفى هركة قال ابن خزيمة لأحد أصحابه يا أبا محمد إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظنن غيره فإن محمداً صلى الله عليه وسلم كان مبلغاً عن ربه وقال معاذ بن جبل إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كم من الناس في زماننا تأتيه السنن الواضحة الصحيحة الصريحة يعرضها بعقله ورأيه أو بفهم شيوخه ويردها بلا تأويل إما لمصلحة جماعته وحزبه إما لهواه وغير ذلك وكما قال ابن قيم كم من حزازة في كثير من النفوس من كثير من النصوص ويودهم أنها لو لم ترد نسأل العافية والسلامة والهداية والعصمة قالوا عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولأني رأيتų رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه يقول عافظين من ربيعة رأيت عمر� البل الحطاب هذا كان في الحج بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجة ويقول أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه ختم الإمام لهذا الباب بهذا الحديث من دقيق فقه رحمه الله ذكر تعليم الصحابة للنصوص ثم ذكر موقفهم من النصوص وأنهم يعظمونها لتجريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وأن النص وإن خالف العقل فإنه يصار إليه ويردوا حكم الأقم ففيه تجريد الصحابة رضي الله عنهم في اتباع السنة ولو علموا أن الأمر ليس فيه نفع ولا ضر ولكن لمجرد اتباع السنة كما قال رجل من الصحابة عند مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا فالنفع والخير كله في السنة وإن رأيت بعقلك وجزمت أن الخير في غيرها فعقلك مخطئ العصمة والنجاة والخير والنفع إنما هو في السنة وفيه أن العبادات توقفية في الحديث هذا ما معنى العبادات توقفية؟ أننا لا نعمل إلا بما عمل به الشرع جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس من تلقى أنفسنا نقبل حجر ونعتقد أنه لا ينفع ولا يضر لماذا نقبله؟ نعلم علته؟ نعم لأن الرسول قبله ولذلك قال أبو سليمان الداراني ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا من الأثر وكان سفيان الثوري يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل وهذا هو ميزان الاستقامة يقول المسهرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر فإذا كان الشخص على الأثر هو على الطريق وإلا فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفيه شدة حرص الصحابة على توحيد المتابعة وفيه صفاء توحيد الصحابة رضي الله عنهم لأن النفوس لما يقبل حجر قد يتعلق به وذلك الناس تجدونهم الآن يقبلون كل أطراف الكعبة ويتمسحون بالخرق ويتعلقون بها لماذا؟ لو كان المقصود الاتباع لما جاوزوا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لما اعتقدوا فيها النفع والخير تمسحوا بكل شيء حتى إن بعضهم قد يفعل الفواحش عند الكعبة رجاء البركة والخير. قال النووي رحمه الله. عن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد به بيان الحث عن الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في تقبيله. يقول عمر أراد بيان الحث عن الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في تقبيله لأنكم تعتقدون أنه كلنا نعتقل لا ينفع ولا يضر ولكن يحثهم على الاتباع قال ونبه على أنه لولا اقتداء به لما فعله لماذا قبله عمر اقتداءا بالنبي صلى الله عليه قال وإنما قال وإنك لا تضر ولا تنفع لألا يغتر بعض قريب العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها يعني يخافون الضرر من عدم تعظيم حق التعظيم قال وكان العهد قريبا بذلك فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به في قال فيتبعه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته إنما مجرد الاقتداء بالنبي عليه أفضل الصلاة وتم السلام هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم في الأمر بالمحافظة على السنة وأدى بها والأحاديث في هذا كثيرة جدا والآثار عن السلف أيضاً كثيرة في هذا الباب العظيم. بنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق كم باقي. غمستعي دقيقة يقول باقي غمستعي دقيقة نقف ندخل باب جديد دلس القادم. نقف نجيب على بعض أسئلة إلى الأذان ثم نسرح الجميع. هنا إشكال. يقول لي الأسبوع الماضي حصل في المكبرات في المكبرات في مكبرات الصوت خلل وأطفاء الإمام جزا الله خير مصلحة ولكن الأخوات في مكان النساء اختلط الأمر عليهم السؤال جاء قال في الأسبوع الماضي بعد أن شرعت النساء في الصلاة جماعة مع الرجال انتخطع الصوت بعد الرقع الأولى فقامت إحدى المؤمومات بالصلاة إماماً في النساء وأكملنا الصلاة جماعة هل صلاتنا كانت صحيحة نعم ما فعلته. نعم ما فعلتم صحيح يجوز للإنسان أن يؤم أصحابه سواء رجالاً أو نساء نعم ما فعلت الأخت وهذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق ولو أكمل الإنسان لوحده أيضاً جائز يعني أوقات يكون في مكان لا يصلون جماعة أو شخص لوحده لم يدري يصلي لوحده هنا احسنت الأخت وصلاتكم صحيحة يقول ما الفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجا وأما من يقول أن المرأة إذا سجدت تضم نفسها ولا ترفع ذراعها هذا ليس عليه دليل أحسن. يقول مرأة لما تكون إمامين تقف تقف في وسط النساء تقف في وسط الصف لا تتقدم على الصف إنما تقف في وسط الصف. هذا السنة في حق النساء إذا صلت إحداهن بهن إماما. يقول ما توجيهكم في من يتهاون في أداء السنة الرواتب يجاهد نفسه ويستعين بالله عز وجل ويقرأ يقرأ. الفضائل السنن والذين جاهدوا فينا نهدينا سبولنا وصلها بعد ما تفرق من الصلاة إذا كنت إذا ذهبت البيت تكاسلت صليها في المسجد وإن كان الصلاة في البيت أفضل. يقول السلام عليكم وعلى الله عليه وسلم مهم نريد من فضلتكم أن تبينوا بعض الأداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. كان لا يضع الكتاب على الأرض وغيرها وضع الكتاب الأرض وضع الكتاب على الأرض لا بأس به ليس يعني ممنوع أن يضع الكتاب مع التبجيل ولا يعد استهانة بالكتاب لأن بعض الناس إذا وضع وجد الكتاب في الأرض استنكر هذا جدا وكبر عليه وهذا يعني يعقع في, في نفس الإنسان ولكن من حيث الشرع ليس به بأس والمصحف كان يكتب على الجلود يكتب على كرب النخل ثم يرمى في الجرة يبقى ما في حرج إن شاء الله هذا الأمر ما في حرج أما يعني الآداء الإنسان أهم شيء أن يحرص على الاستفادة ولا يحضل فقط البركة إنما لا عندك من كتاب وعندك من قلب وعندك من ورق تفتر تكتب في لا تكتب في قصصات ثم تضيع ولا تنتفع بها إن هذه الدروس يعني لو جمعتها وحضرت لكل درس ممكن أن تلقي في محاطرة ممكن أن تلقي في خطبة مع شرق بعض الحاديث تستفيد منها بعد ذلك فيحرص على الكتابة وحرص على إذا فاتك شيء أن تستدرك وسلاحك في الدروس القلم والكتاب فلا تفرط لا تحضر فقد البركة لأن العلم ينسي بعضه وبعضا ثم عليك بالمواظبة لأن القصد القصد تبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثبت نبت فلابد من المواظبة والحرص ثم التذاكر مع الإخوان وما الدرس بعد اخلي أو تعليم التذكير الأهل به أو تعليم الأهل هذا أيضا مما يعني يكون سبباً في تحصيل العلم والله تعالى أعلم هذه بعض الأمور أما بقية الأمور أداء ما ما فيها يعني خلل أو شيء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكو لعبة شطرنج نقل الإمام البيهقي وعنه ابن تيمية وعنه ابن القيم في الفروسية اجماع الصحابه على تحريم ذلك هذه استغراب وذكر عللا فيه ابن القيم في الفروسيه بعض في قول الشافعيه يجوزونه ولكن اكثر العلماء على المنع خاصه في تماثيل في غير ذلك وفي اثار عن الصحابه كثيرة في هذا الباب راجع الفروسيه لابن القيم ذكر حكم ذلك وفصل القول فيه لماذا هذه الدروس لا تعلم بمساجد الأخرى الفائدة من أراد أن يأتي من مساجد أخرى فليأتي الفائدة تحصل بالحضور نصل للتوفيق للجميع يقول هل ورد النفق على اللقمة بعد سقوطها وبالبسملة لا أدري يعني أنفق عليها وببسمة لا أدري راجعوا في هل يجل للنساء أن يزلنا شعر أرجو في الصالور مع العلم أن المرأة هذه لا تكشف ما فوق الركبة وإنما تكشف ما تحت الركبة تحت الركبة عور أيضا الراجح قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة إلا ما يظهر غالبا ما تظهره لمحارمها أو نسائهن فما يظهر للمحارم يجوز للمرأة أن تظهره أن تطويره للمرأة المسلمة أما للكافر لا تظهر شيء من ذلك أما من يقول مرأة عورتها بين السر والركبة هذا قول ضعيف المرأة كلها أورا والأصل أن تستر بذلها تزيله بنفسها ما في بس أما تذهب الصالون ما يصلح. يقول إذا الرجل لم يختن فهل تجوز صلاته في قول لا تصح صلاته لا تصح صلاة من أقلف. أثار عن ابن عباس وغيره ولكن الصلاة صحيح الراجح. يقول يا شيخ اقترح أن. أن أحد من الأخوة يقرأ الحديث ثم أنت تشرح الحديث للوقت وأشياء أخرى. شريك هذا يفعلون مع العلماء الكبار نحن أقرأ. أيها. الوقت نفس الوقت صحيح تقرأت وهو... أنا قد يكون أسرع أيضا. الله خير. البلاء مؤكنا بالنطق هل هذا حديث صحيح ومعناه بالشرع. أذكر في شيء من هذا ولكن لا أعرف الآن لا أعرف صحته ولا أعرف معناه. يقول بارك الله فيك يا شيخ لا أعطى الأصابع متى يكون إذا فرقت من الطعام. عند الانتهاء من اكل مباشرة أو عند قيامه من الجماعة وأصابعه يعني بعد انتهاء من طعامي كان ما أراد أمام الناس قبل أن يقصر يده. يا العقل يقول وذلك لوجود مئزاز والاحتقار من الناس الذين بقربه إذا إنسان يعني ما بالغ في الأمر. يعني أمر هيل أفبس والنبي سلام كان يأكل بأصابع ثلاثة وكان. يلعقها بعد ذلك أو يلعقها ويلعقها كما جاء في الصحيحين روية الصحيحين يعطيها من يحب من لا يتقدذ من ذلك كالزوجة والأمى والولد الصغير حتى قال نقيم حتى لو أعطاه الحيوان يعطاه الغنمة لعاقة أصابعه ولا بأس يقول رقم مئة وتسعة وستين العاشر عن ابن عباس وكنت عليهم شهيدا ما دو. شو لما تكن. وأنت على كل شيء شهيد يقول نسخة في نسخة طبعة المكتب الإسلامي شيء ساقطة. يعني النور الأحمر ساقط. هذا معلوم يستدرك. ذكر عن بعض الفرق هل لا أفهم ماذا كتب هل ثبت لشاه رجب عبادة خاصة رجب ليس فيه عبادة خاصة كان عمر يضرب الصائمين في رجب ويقول لا تشبهوا برمضان فتخصيص رجب بعبادة خاصة لا يوجد فيه دليل وكل أحاديث فضاء الرجب لا تصح عمكم الله لا يمتاز رجب إلا بأنه شهر حرام ليس له الفضيلة الخاصة هناك آثار في الاعتمار في رجب ويعلل بأنهم كانوا يحجون ثم لا يخلون البيت في نصف السنة في رجب يعتبرون حتى لا يخلوا البيت وهذه العلة في زماننا منتفية هذه العلة في زماننا منتفية هل من شري يشرب من الحوض يسلم من النار لا يلزم من ذلك، ولكن يدخل الجنة. أليس قوله أصحابي أن أصحابه ويعرفهم ثم ارتدوا. الصحبة تطلق على مطلق المقارنة. يعني من صحبوه فيصحر إطلاق ذا إطلاق ذلك على المنافقين. ثم روي أخرى أمتي أيضا. تدل على ذلك وهذا قد ثبت بالإجماع أنه لم يرتد أحد من الصحابة من الكبار من السابقين من جاهدة وبذل إنما ارتد من الأعراب الذي لم يكن لهم قدم قدم راسخ في الدين ولا نصر للإسلام مما قاتلهم وبكر الصديق رضي الله عنه هؤلاء ارتدوا من الأعراب غير ذلك لم يرتد أحد بالإجماع هل تدخل التيلة في الخذ؟ إذا كان يرمي بها نعم، إذا كان يلعب بها بعض الناس يلعب بها مقامرة، إذا ضربتها أخذتها، هذا لا يجب. يقول هناك مجموعة في برنامج تواصل اجتماعي. يخصص ورد معين لقراءة القرآن كل يوم وتثم متابعة. فهل يعتبر هذا من البدع أو الذكر الجماعي؟ يعني إذا كان باب التذكير ما في بس باب التذكير أصحابه البيت ذكرهم قراءتهم الذكر كل يوم يرتب لهم شيء ما في بس أما غير ذلك ما عرف الصورة. يقول ما هي ضوابط الهجر؟ الهجر. أولاً يكون لدين أو لدنيا فإن كان لدين فبابه مفتوح أكثر وإذا كان لدنيا لا يجب أن يتجوز به ثلاثة أيام الأمر الثاني أن الهجر المقصود به العلاج فإذا نفع استخدمه إلا فلا ما الذي يهجر المخطئ على حسبه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع من أحد من أهلي كذبه أعرض عنه حتى يحدث ثوبة اختلف قد يخطئ الولد في البيت ثم يهجر لا يكلم يوم يومين حتى يعرف خطأه قد يهجر صاحب البدعة صاحب الشر حتى قد يكون واجب هاجره هل من السنة المرأة تلعق صابع الرجل السنة اللعق سواء المرأة أو يقول ذلك في حديث أن الناس من القيام يكونون غير مختونين. ما مع السؤال. ليس واضح يسمحوا لي. يقول نصيحة لشخص أراد الذهاب للجهاد في سوريا للضرورة. تخطينا السياسة. الجهاد له شروط وله أحكام وله راية وله إمام ليس قتال فتنة وليس عمية وليس حزبية. لا بد من إذن ولي الأمر ولا بد من راية مرفوعة أمور كثيرة أما الإنسان يذهب كذا كما قال العلماء ائتون بجهاد شرعي ثم العلماء انظروا هل يأمرون به أم لا أما جهات فتن جهات كذا ذلك العلماء إذا لم يأمروا بالجهاد والأمراء لم يأمروا بالجهاد ليس جهاداً شرعيا هذا الأصل الجهاد مقصود لإعلاء كلمة الله والناس قاتلون للحرية والديمقراطية هذا ليس لإعلاء كلمة الله عز وجل وقوع الظلم على الناس لا, لا يبرر ولا يجعل الأمر قتالا وجهادا شرعيا هذه فتن دوامات تطحن أهلها ثم الناس رجعوا بهذه الفتن سن عدة وقضيت على أرواح بريئة هذه الثورات عرض امرأة ينتهك ظلما لا تسويها فكيف الدماء الجارية ألاف مؤلفة من الناس حرية ديمقراطية قال لا نريد حكم سنة نريد حرية. فليحكم من شاء هكذا أعذنوها ثم يقال للشخص المغفل جهاد جهاد أين الجهاد أين علاء كريمة الله عز وجل أين من قاتل تكون كريمة الله عز وجل عليا يقولوا ديمقراطية حرية مذنية ما قالوا أصلا نريد تطبيق الشريعة ولا قام الثورة لأجل الدين. إنما للحقوق والدنيا. ولذلك يلجوا إلى السيف يوكلون إليه. كما قال حسن البصري عليه رحمة الله وقال ما جاءوا بيوم خير قط والواقع خير شاهد الخروج على الحاكم الظالم الكافر الحمد لله رب العالمين أقول الحاكم الكافر الظالم الفاجر لا يجز الخروج عليه إذا أدى الخروج إلى مفسدة وسفت دماء وكان الناس في عدم قدرة فالأمر ليس بالهيئة مخالفة الشرع وبار مخالفة السنة وبار دمار على الناس نصل اللطفة العافية كثير من الناس يتلاعب بمشاعر المسلمين يتلاعب بقضاياهم ودماءهم لا ينساق الإنسان وراء كل ناعق الفتن تأخذ الناس ماذا يفعل شخص يذهب لم يتدرب على السلاح ولا فن السلاح ثم يقابل الطائر الطائرات والدبابات والراجمات ماذا يفعل نتألم لحال أخواننا ونسأل الله أن يعجل بالفرج عنهم ولكن ليس هذا طريق نصرتهم فرقة تبايع القاعدة، فرقة تبايع فلان، فرقة تتحزم لفلان، فرقة تجمع السلاح لما بعد سقوط النظام، هذا كل فتن لا يدر الإنسان مع من يقاتل، مع أي راية يقاتل، أين الراية، أين الصف، أين الإمام، هذه كل أمور حفظكم الله مما يعني يجعل علماء لا يفتنوا بهذا الأمر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع كابركم الإمار الأمور الكبار لا يخذ فيها كل ناحق وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنا من أشراث الساعة وآخر الزمان أن السفي ينطق في أمر العامة الرويبضة ينطق في أمر في أمر العامة وقد قال ربنا وإذا جاءهم أمر من الأمن او الخوف أذاعوا به والمخرج الصحيح ولو ردوه إلى الرسول أي إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم العلماء لفهمه لعلمه الذين يستنبطونه منهم محمد الله وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَا اتَّبَعْتُمُوا الشَّيْطَانِ إلا قليلا يقول ما حكم قول أن الله عرفناه بالعقل لماذا أرسل الله الرسل لماذا أرسل الله الرسل إذا كان الله يعرف بالعقل مجرد وإن دلالة العقل على صفات الله وعلى جماله وكماله العقل عاجز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم لما بعث معاذ بن جبل اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله قال فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد اقترض عليهم خمس صلوات فمعرفة الله عن طريق الرسل وذلك الله عز وجل قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلم على نفسه لسلامته من نقص والعين وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه من نقص والعين ثم حمد نفسه لتفرده بكل كمال جل فعله فهذا كله من طريق الوحي والفطرة قد تتغير والعقل قد ينتكس يا شيخ جزاك الله خيرا الحديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر رواه ابو داود حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف إنما ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجل إن شاء الله هذا هو الصحيح هل يجد تقبيل القرآن جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا تقبيل القرآن لم يثبت عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه دليل يروى عن إكرمة رضي الله عنه يروى عن عكرمة بعضهم يصحر هذا الأثر وعلى تصحيحه لو فعل الإنسان لم يبتدع نقول جاز ولا ليس من السنة جاز ولكن ليس من السنة يقول لدينا خادمة مسيحية فما توجيهكم في التعامل معها تعامل بالحسنة تعامل باللطف تدعى إلى الإسلام يحبب إليها الإيمان يبين ما هي عليه من الخطأ والكفران لأنه يعتقد بعض الناس للأسف الشديد أن هل الكتاب ليسوا كفاراً ويعتقدون أن اليهود والنصارى لا يصح أن يقول لهم كفار لهم أهل الكتاب ودخول باطل مردود بالكتاب والسنة وإجمع ومن لم يعتقد كفر الكافر يخشى عليه الكفر لأن الله عز وجل كفرهم والنبي كفرهم وحكم عليهم من أهل النام لأن اليهود هل يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ النصارى هل يؤمنون بمحمد على سلاة والسلام ام لا لا يؤمنون ومن كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل وذلك اليهود هم مكذبون بموسى لما كذب محمد عليه صلى والسلام والنصارى مكذبون بعيسى لما كذب محمد عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كذبت قوم نوح للمرسلين وقوم نوح لما كذبوا الرسل مع قوم نوح كم رسول كذبوا؟ رسول واحد أول قوم نوح عليه الصلاة والسلام فلما كذبوا بنوح قال كذبت قوم نوح المرسلين فجعل تكذيبهم برسول واحد تكذيب لكل الرسل وقد حكم الله على كفرهم لم يكن الذين كفروا منها الكتاب والمشركين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما المسيح ابن مريم إلا رسوله قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلنا الطعام وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأواه النار وما للظالمين من أنصار وقد قال النبي الصحيحي والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار الحديث والآيات في هذا معروفة, معروفة معلومة لا يمكن يقول اليهودي مسلم لا يمكن يكفرك يستحل دمك يكفر نبيك تقول مسلم هم صحيح عندهم كتاب وجواز الزواج منهم ليس على إطلاقه إنما المحصنات يعني آففات هذا بشرع الله عز وجل جائز وهذا لا يقتضي أنهم مسلمون لا إنما هم كفار ولذلك جاء في حديث صحيحين في الموقف قال ثم يدعى اليهود فلا يبقى أحد ممن يعبد غير الله إلا سقط في النار قال ثم يدعى اليهود فيقولوا ما كنتم تعبدون قالوا نعبدوا عزير بن الله قال كذبتم ما اتخذ الله من صاحب ما اتخذ الله من ولد من صاحبة ولا ولد قال فما تبغو قال قالوا قد عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فتمثل لهم النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضاً فيقال ألا تريدون فيتساقتون فيها ثم يدعى النصارى فيقول ما كنتم تعبدون قال نعبد المسيح عيسى بن مريم ابن الله قال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبتنا ولا ولد فيفعل بهم كما فوعل باليهود فلا شك أنهم كفار ولكن يدعون بالحسنة يعاملون بالحسنة والكافر إذا دخل بلاد المسلمين بأمان وتأشير له حقوق لا يجد التعرض له بسوء ولا يؤذى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على من, على من ظلم معاهدا وأخذ منه شيئا من حقه بغير تيبة نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة وقال ألا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فالمعاهد من دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان هذا لا يتعرض له بسوء يقول ما حكم طالة الثوب دون قصد الخيلاء. النهى النبي سلسل عن طالة الثوب. النهى عليه الصلاة والسلام عن طالة الثوب. وقال إزرة المؤمن الناس في الساق ولا حرج بينه وبين الكعبين وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يعني إن الكعب رخصة دون الكعب فيه وعيد. ولو لم يقصد الخيلاء هذا وعيد آخر أما من قصد الخيلاء فقد قال النبي عليه الصلاة ثلاثة لا يكلمون الله يوم القيام ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم المسبل هذا عقوبته شيء آخر وذكر عقوبته شيء آخر نصدى العافية لنا ولكم والتوفيق والرشاد والإنسان يجاهد نفسه دائما يسعى الخير دائما والذين جاهدوا فينا نهدينا سبولنا والذين اهتدوا زادهم هدى يقول بالنسبة للسنن القبلية لصلاة الظهر في حالة أتيت بركعتين قبل الصلاة لذيق الوقت وقيمة الصلاة فهل لي بأربع ركعات بعد الصلاة لخضائل أربع ركعات القبلية لصلاة الظهر أم أكتفي بالركعتين. طبعا غير البعدية لأني صليت ركعتين قبل الصلاة. فظهر أنه صلى ركعتين ثم وقيمة الصلاة ولم يسل. يعني صلى ركعتين أربع ركعات أراد سردا ثم وقيمة الصلاة فقطعها. الأفضل في صلاة النهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الليل كذلك صلاة الليل والنهار مثلا مثلا هذا الأفضل أن يسلم من كل رقعتين ثم إذا فاتت الإنسان سنة قبلية لصلاة إذا كان مواظبا عليها وتركها لعذر فإنه يجوز له أن يقضيها وسنة الظهر وردت على ثلاث صفات أربع قبل الظهر وأربع بعدها أربع قبل الظهر رقعتين بعدها ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها حدث صفات لسنة الظهر فأن فاتته وكان حريصا وكان سبب تركها عذر له أن يقضيها. القول قبل الطعام اللهم بارك لنا في رزقتنا وقينا عذاب النار. في حديث ولكن لا أذكر صحته الآن. يسأل عن بعض الناس ليس صحيح أن يقال هذا مسلم كثير من الفرق من يحكم العلماء بكفرهم يحكمون بالكفر على العلماء الذي يعرفون يعني من يكفر الصحابة مطلقا من يطعن في الصحابة من يأتي بأمور منكرة عقيدة مخالفة هؤلاء يقول علماء عمتهم لا يكفروا إنما من من, من يعرف والتكفير حق الله عز وجل ليس لأحد لي يخوض فيه إلا لابد من إقامة الحجة وانتفاء الموانع وتوفر الشروط يقول هل حالق لحيته والمسبل يعدمها للسنة نعم يعدمها للسنة المعصية والخطأ لا يخرج الإنسان من السنة إنما مسلم عاصل مسلم مقصر من ليس من مقصر قد تظهر عليك علامات السنة في الظاهر قد تخارب السنة في الباطن من منا المعصوب نسأل الله اللطفة العافية والتوفيق للجميع يقول قولكم في رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبة بعد خطبة الجمعة وفي كل الأوقات بعد خطبة الجمعة الثابت في الاستسقاء قال أنس في الصحيح الصحيح البخاري رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه استسقي ورفع الناس وعيدهم معه أما ما عدا ذلك فقد أنكر الصحابة الصحيح مسلم أنكروا على من رفع والناس تبعوا لإمامهم فإذا استسقى الإمام شرع له الرفع وإذا لم يستسقي لا يرفع والناس كذلك لا يرفعون أيديهم أما بقية الصلوات الأصل في الدعاء رفع اليدين ليعلم أنك إذا أردت أن تدعو الأصل أن ترفع يديك إلا ما ورد فيه عدم الرفع مما ورد عدم الرفع في عقب التشهد قبل السلام هنا تدعو ولكن لا ترفع في السجود تدعو ولكن لا ترفع وبعض الناس ابتدعى في هذا الزمان سجدة الدعاء يعني جالس المسجد أراد أن يدعو يسجد ويدعو وسجد بلا صلاة هذه بدعة هذه بدعة لا تجوز الدعاء له يستقبل قبلة ويكون على وضوء ويرفع يديه وصفة رفع يدين أن يضم يديه بعضهما ويبسط اليرين ثم يرفعهما حتى يوازي بهما وجهه هكذا السنة عند الدعاء. هناك أوقات لم ترد يعني النبي عليه السلام كان يصلي صلوات بأصحابه. كان يصلي صلوات بأصحابه ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. قال ابن القيم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أنه كان يدعو بعد الصلاة إنما بعد السلام يذكر الأذكار المعروفة المعهودة المعلومة. ثم ما ورد من دعاء فيه دعاء يعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته مثلا هذا ورد بهذه الصفة ولم يرد فيه رفعية فنكتفي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا. أرشدنا عليه الصلاة والسلام. إلى الدعاء عقب التشاهد قبل السلام فقال إذا تشاهد حدكم التشاهد الآخر فليستحذ بالله من أربع ثم لي ثم ليتخير من الدعاء ما شاء والإنسان الذي كان في الصلاة فهو الملك فليسأل حاجته أما بعد أن ينصرف ليس من المناسب أن يسأل حاجته بعد أن يولي وأما حديث سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات قال ابن القيم سألت ابن تيمية عن هذا الحديث فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان لأن السنة العملية تبين السنة القولية فدبر الشيء منه يعني دبر الصلوات يعني ما أرشد إليه الرسول إذا تشهد أحدك وتشهد الآخر الآخر قال ثم ليتخير من مسألة ما شاء فهنا وقت الدعاء لا بعد الانصراف ولكن إنسان عنده حاجة وقال الأذكار ودعى احيانا ورفع يده لا بأس بذلك. يقول هل يجوز أن يقول أحدهم نعتمد بعد الله على فلان أو على كذا. الاعتماد التوكل هذا عبادة قلبية. هذه عبادة قلبية. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم حالك. أشهد لا إله إلا أن تستغفرك وتقول لك.